التي فيها المحاربه تثير القتال ويحصل من اثارها وغالبا انها تكون بين المسلمين بينهم حرب وقد تكون بين المسلمين واعدائهم ولكنه القتال لا يسمى جهادا فهو ممدود فلما كان حرب مستقم من الفرابه كذب ومره مستقم من المراره وهي لغم مستجع كده وتتره بحربي ويشار ومبارس ونفر لخير وسعور ونفرها قال القاضي وقلت من فيه تسخيم أو, أو تعزين لحديث سمرة رضي الله تعالى عنه مرفوعة لا تسمى ظلامك يسارا ولا رباح ولا نجيحا ولا أفلة فانك تقول أتمه فلا يفت <تصفيق> قال تقول تسقون هو فلا يكون يقول لا رواه مسلم ولانه ربما كان طريقا الى التشاؤم ولا جاء بأس باسماء الملائكه والانبياء لحديث واحد في سنن الله تعالى عنه الصرا فتموا باسماء الانبياء الحديث رواه احمد وقال ابن قاسم عن مالك سميت اهل مكه يقولون ما من اهل بيت فيه اسم محمد الا رزق ورزق خيرا يكره التسمية بالأسماء القبيحة لان لأن فيها شيء من الكراهية التي قد تؤدي إلى التشاؤم لها وإن كان التشاؤم التشاؤم من هي عنه لكن النفوس تقصع ابو عندما تسمع الكلمة المعذيه والاسم المستقبح وقد يعني يتاثر المسمى بالاسم كما قال الشاعر وقال ان ابصرت عينه كذا لقب الله معناه لو فكرت في لقبه و غلى هذا فالاسماء القبيحه مكروحه كرائم اخافه ان يأثر ذلك الى قبح المسلم و هذا هو السبب عليه الصلاه والسلام غير الاسماء القبيحه وأثرت اثرت فيمن لم يقبل ذكر سعيد بن مسيم أن جده حزن وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسمك؟ قال حزن قال بل أنت سحن وفقال لا أعير اسم سلماني به أبي قال سعيد بن مسيم وما زالت الحزونة هنا يعني أن لها شيئا من التأشي وذكر ابن قيل أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال له نسمت قال جامرح قال ابن من قال ابن شهاب. فقال سأله عن قبيلته فقال من الحرقة فسأله عن منزله فقال بذات لضغط فرجع إلى أهلك فإنهم قد احتركوا فرجع وجد الأمر كذلك وهذا يعني أحدهم من قرائم الفاسل يفيد فراحة التسمي بأذية الاسماء المستقبلة أما الأسماء التي فيها تزكية فإنها أيضاً تكره قد كانت إحدى بنات المسلمة اسمها الله فسمناها عليه الصلاة والسلام زيند وقال الله أعلم بأهل البقل منكم وقيل كانت تزكي نفسها غيرت لها بازاي نفس غيرها فالاسماء التي شيء من التزكيه للنفس مكروهه ولهذا السبب في كراهيتها شيء اخر وهو ما ذكر هذا الحديث الذي سمعنا هو صلى الله عليه وسلم لا تسمع لامك افلح ولا يسارا ولا نجيح فإنك تقول اثم هو فلا يكون فيقال لا هذه الاسماء اسماء طيبه افلح مشتق من الفلاح ويسار مشتق من اليسر ونجيح مشتق من النجاح وما أشبهها فإذا كان لك غلام فبعطة قلت قلت هل ايمن أو افلح هنا فقيل لا فإنك تنصد وكأنك تصاب ليس هنا أفلح ليس هنا نجيش ولا نجاح ليس هنا ايمن ولا يساف ولا كده وكده وهكذا إذن الأسماء المتدية شيء من أصفاء فمبارك أو خير أو ما أشبه لكن ما ذلك هذه الأسماء وقعت وقعت في الصحابة وقعت إغلاف العنبية وقعت في أبناء الصحابة فيسلم هنا كثيراً من اللي أعطيه الأسماع بما يدل على جوازها وأن الشراهيتها إما أنها خاصة بتسمية الرقيق الغلام كما في الحديث وإما أنها من باب خوف التشائم وإذا رفق الإنسان بأنه لا يتشائم فذلك عجب عليه فان فإن الصحابة فيهم من سمى بمهياده الأسنى وقال الله النبي عليه السلام كسعد وسعيد من السعادة وسمى من أبنائهم مثلا صالح و وكذلك أفلح الذي هو أخو عائشة لما الله وكذل على هذا الاسم قالت الله أفلح أخي أدو قائش علي فهذا دليل على أنه أنها باقية ولم تغيير وأن الشراهية الا ما هي من باب التشاؤل وتوجد أيضا في الناس في هذه الأزمنة أسماء خريبة من هذا وفي هذه الأزمنة حرص الناس على الإسيان بالأسماء الغريبة للذكور والإناث ولكن يعني سحرتهم على ذلك وتسميتهم بأنه هي من ذلك الأذناء والاختيار إلا فالأفضل الأذناء القديمة التي كان عليها أذناءهم وأذناءهم وهكذا أيضا اسماء الأنبياء واسماء الملائكة وما سمعنا جائزة فيجوز تسمية جبريل وميكائيل وجبرايل وإسراهيل ومالك ورضوان من الملائكة ويجوز التسمية باسماء الأنبياء ك آدم ونوح وإبراهيم وإسحاق وإسحاق وموسى وهارون وسليمان وداود وعيوب وغيثا ورحيا وزكريا فأئد أنبياء ويسمي الناس كثيرا بصالح وسليمان وما شبه ذلك. إن هذا إن إن التسمية بها إن شاء الله فيها تذكير لخالاتهم وكذلك أسماء الصحابة معلوم أن الصحابة أكثرهم ولدوا قبل الإسلام يبقوا على أسماء غريبة أقرضهم الإسلام عليها ولكنهم بعدما ولد لهم اولاد اختاروا لهم اسماء طيب. طيبه اقر النبي عليه الصلاه والسلام تلك الاسماء وسماوا الناس بها حتى ما لفظه مؤنث يعني كحمزه وعتبه وطلحه وشيبه وما اشبه ذلك الافضل على ظل التانيث وقفت في الإسلام ولم يزال الناس أيضا يتسمعون باسم مثل هذه الأسماء وإن كان الأضوار التأمير لا لكل الأسماء إنما هي أعلام يعرف بها الشخص المسمى لكن اختيار الفسن اولى ولا شك أن الوالد هو الذي يتولى التسميه <تصفيق> هو الذي يفوض إليه اختيار الاسم ليس إلى الوالدة ولا إلى الأخوال ولا إلى الأعمال المطالب بذلك هم الآبا وإذا كان كذلك فأليه الاسم يختار, يختار لولده اسما حسنا لأنه إذا اختار له اسما غريبا أو اسما قبيحا فإن الولد يخجل اذا دعي بذلك الاسم في مجمع من المجامع واصبح ذلك الاسم مستكرها او غريبا او وحشيا او دالا على قبح او نحو ذلك فالولد يناله شيء من الرعب او من الخوف بخلاف ما اذا كان الاسم من الاسماء الحسنه وإن اتفق وقت عقيقه واضحيه اجزاز احلاهما عن الاخرى كما لو اتفق يوم عيد ويوم جمعه فاغتفل لاحدهما وكذا ذبح متمتع او قارن يوم النحر رشاه فتزجي عن الهدي الواجب والاضحيه ويستحب ان يفصلها عظاما ولا يكسر عظامها تفاؤلا بسلامه اعضائه وفي حديث عائشه رضي الله تعالى عنها تطبخ جذولا ولا يكسر لها عضي ويأكل ويطعم ويتصدق ولا تسن الفرع ذكف أول ولد الناقة ولا العسيره مبيحة رجس قال في الشرح هذا قول علماء الأمطار شو ابن سيرين فإنه كان يذبح العثيرة ويروي فيها شيئا ولنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا فرع ولا عثيرة مستفق عليه ولا يحرمان ولا يكرهان والمراد بالخير نفي كونه خبر. والمراد بالخبر نفي كونه كونهما سنة لم نهي لحديث عمرو بن الحارث رضي الله تعالى عنه أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدث الوداع قال فقال رجل يا رسول الله الفرائع والعسائر قال من شاء فرع ومن شاء لن يفرع. ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء لم يعتر في الغنم الأضحية رواه أحمد والنسائي في البحث الأول يتعلق اذا اجتمعت أضحية عقيقة يكفي واحدة لو ولد له مولود في اليوم الثالث من ذي الحجة وصادف ان اليوم السابع هو يوم عيد الاضحى ذبح واحده اجزات عنها كرعا اضحيه وعقيقه وهكذا لو صادف ان يوم العيد هو الرابع عشر او هو الحادي والعشرين ذبح وكفت عن الاثنتين ذبيحه و اضحيه ولكن الافضل أن يذبح إثنتين والأفضل أن يذبح الأنحية في وقتها والعقيقة في وقتها وذلك في الفرق بينهما لأن هذه لها سبب وهو الفرح بالمولود وهذه لها سبب وهو وهو شكر الله والتقاطب إليه في ذلك اليوم الذي هو يوم القرابين واستدل على جواز الاقتصال على واحدة أوقاس بمسائل منها إذا اجتنع يوم عيد ويوم دمعه واغتس لغسل الواحدة يقول يكفيه عن غسل العيد وغسل الجمعه هكذا قاس ونقول هذا قياس مع الفارق وذلك لان القصد من الاغتسال التنظف ولا يتنسخ الانسان بين الصباح وبين وقت الجمعه فيكفيه غسل واحد بخلاف الأضحية والعقيقة فإن سبب, سبب كل منهما منفصل عن الآخر واستدل أيضا بأنه يجوز أن الإنسان في إذا كان من أهل مكة وحج أن يقتصر على ذبيحة واحدة ينويها هاديا وأضحيا وكذلك الحاج من غير مكه اذا كان عليه دم وتمتع وهو يريد أن يضحي ذبح اضحيه ونواها نواها تمتع واضحيه واجزات اي وهذه الادله يعني إنما هي على وجه القياس وليس فيها نص ليتقدم لنا ان شيخ الاسلام يقول انه لم يبق للجمع في مكه من حج انه يضحي ويهدي بل يكفيه واحد منهما فنقول لا حاجه الى ان يقول اللهم تقبلها اضحيه ودم تمتع بل يجعل هذا ما تمتع وأما الأنصية فتسقط عنه منذ ما يتعلق بكون الأنصية هو الرقيقة تكفي واحدة إذا اجتنع فإن الأختياب تفضيل التعد بقي عندنا بحث ثاني وهو كيفيه طبخها وتقطيعها ذكر أنه يستحب أنها تنزع جدولا ولا يكسر لها عظم تفاؤلا بالسحابة السلامة وأنه وأنها تقسم أو تطلق وهي كذلك ويقسم لحمها ولكن هذا من باب الاستحسان. ولكن فإذا حصل انه كسر لا عظم أو أنها قطعت قطعا صغيرة الجدول معناه القطع الكبيرة يعني أنه يجعل اليد يجعل اليد بكمالها وكذلك الصدر وكل رجلا والظهر بكماله وما التقطيع فيها جزان تبطى اليده عده قطع والرجل كذلك على هذا انما قالوه لأجل التفاؤل والصحيح انه لم يلد في ذلك نص صريح الا ما روي عن عائشه وليس فيه صراحه يدل الاصل الجواز لكن هذا من باب التفاؤل أنت ما يتعلق بالعقيقه الحق بها السلام على الفرعة والعثيرة الفرعة ذبح أول ولد الناقر العثيرة ذبيحة رجب ذبيحة تذبح في أول جمعه من رجب أو في أول ليلة من رجب ورد فيهما حديث من الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة وهذا الحديث فيه هذا الكلام الصريح كما تنعنا محتمل أن المراد النهي أي لا تستعمل الفرع ولا العتيرة ومحتمل أن النفي ومحتمل النفي أي ليس هناك ثبع ولا في ديننا ثبع ولا في ديننا عتيره نفي والنفي أبلغ يدل على الإبطال هذا لهم فريح في انهما غير مشروعيتين وانهما من أمر الجاهلية وأن ذلك أصبح منسوخا نسخه الإسلام فلم يبق لهما حكم فهما من عادات الجاهليين لكن ما ذلك كما سمعنا الفقهاء قالوا انهما لا يكرهان يعني انهما جائزة جائز ان يذبح فرعا هو اول ما تلده الناقه وان يذبح اثيره لما دخل عليه رجل جائع واستدلوا بهذا الحديث الذي رواه احمد وفيه انه عليه السلام قال من احب ان يفرع وان يعتر ولكن الحديث الظاهر لا يصح وعلى تقدير صحته فلعله منسوخ او محمول على بيان حالاتهم فالحاصل أن الراجح حمل حديث أبي رأي الذي في الصحيحين على النفي وإذ هذه العادة وكونها عادة جاهلية جاء الإسلام بنسخها فلا تسنوا بل تكره ويكره احياء شيء من العادات الجاهليه واذا كان الانسان يريد التبرع بذبح فليذبحه قربة ولا يجعله عادة يذبح اذا كثرت ابله او غنمه ويتصدق ولا يتخذ ذلك سنة في وقت محدد ولا في عدد محدد تخصيص اول ولد الناقه هذا لا لا مناسبة له ولعلهم من عادات الجاهلية في كونهم يجعلون ما ذكر الله من قوله تعالى ما جعل الله بخيرة إلى آخر وكذلك تخصيص أول جمعة الرجل أو أول ليلة منه بذبيحة هذا أيضا مما لا مناسبة له فإذا أحب الإنسان وإن يلبح وقد رأى مناسبة فله ذلك دون تخصيص وقت أو عدد والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله والأسئلة هي يقول إذا كان والد المولود لم يتم منعنه وهو عالة صغره فليسمى عن نفسه والآن علما بأن عمره عشرون سنة يسمعنا أنه إذا أنها بحرك الأب والصحيح أنها تسقط إذا كبر لأن المطالبة بها الأب وليس الأب لأنها شكر لنعمة الله على رئيس الله وهذا يقول إذا أولاد الأبي توأم فما الذي يشرع له هل يذبح ارمان ام تكفي شاتان بنيه الولد اذا ولد له تواء فانه يذبح بعدده فاذا كان ذكرين ذبح ارمان وان كان منثيين ذبح نصفين وان كان ذكر ثمان ذبح ثلاثه وذلك لانه نص بقوله عن الغلام وعن الجاريه وهذا من غلام ما نفع أنهما أربع أو جارية ثانية وأنهما ثلاثة أو جارية ثم غلام فأنهما إثنتان وراحبة إذا كان الأب قادرا على العاقية ولكن الأب رافض من ادائها بحجة انها ليست بفرق نقول إنه في الحالة هذه زاهده السنة فإجوز أن يتولى ذلك غيره ولو ان تتولاها الام او الجد او ابو الام او ابو الاب او نحو ذلك من الاقارب هل يتصدق بالأوراق النقديه دون الحلاقه لا بس لكن الحلاقه افضل لكن راى ان عليه مشقه في حلق راسه أن ان يتصدق ترفع إن شاء الله هذا يقول أشكال علي عندما رزقني الله تحديد يوم السابق في العادة مثلا أن, أن يعقى يوم الخميس لمن ولد يوم الخميس الذي قبله ولكن مع العدد تصير عقيقه من ولد يوم الخميس هو الأرجع الذي يتلوه يوم السابع هو اليوم الذي هو تمام السابعتي أيام ولو لم يكن عند تمام السابع بالتحديد بل يجوز في اليوم السابع فإذا ولد في صباح يوم الخميس وعق عنه في مساء يوم الأربعة فإنه تمام اليوم السابع وليس لازم ان يكون تحديد تمام السابعتي تماما بل المقاربة إذا أقى عن من البدن هل يذبح واحدة أو إثنتين؟ إذا أقى من البدن بدنتين أو بقرتين أو شاتين لأنه معمور بأن يكون عن الغلام إثنتين فقوله شاتين لأنهما العادة والمتبع لكن إذا ذبح كاملة من البقر إذا ذبح إثنتين عن الغلام واحده عن الجارية هذا جز التسمية بعبد النور إذا كان يريد بها صفات صفات الله عز وجل نعم يعني من أسماء الله تعالى النور فإذا يعني سمى هو اراد لذلك أنه اسم الله الله نور السماوات والأرض لا بد وأما ال وأما نفسه تسميه باسم النور ويريد به ايه نور كانوار الكهرباء ونحو هذا بهذه النيه ما يجوز إنما النور عدة من اسماء الله وهذا يقول مر بنا عدة احاديث يتكلم الشيخ الالباني يوسف على بعضها وبين انها ليست صحيحه من حديث انس يعك عنه من الابل والبقر والغنم يقول انه موضوع وعلى كل الحديث يعني ما اعتمد ولكن اعتمد في انه في ان الابل والبقر والغنم كلها من جمله ما يذبح قربه لله تعالى واعتمد في ان في ان ال... الاشتراك في دم بالحقيقه لم يكن واردا وان المتبع ذبحها كاملة اختاروا انه يذبح واحده كاملة من ابلا او بقى هو هذا الحديث الضعيف والموضوع الثاني حديث ابراهيم رضي الله عنه مرفوعا في الحقيقه تذبح لسبع ولاربع عشره ولحد وعشرين ضعيف أخرج الحسين نبي بن عباس الكتاب عباس الصواب بأي يا فيها لكل حال العندة بهذا حديث سمرة وفيه تذبح يوم سابع إنهم قالوا يوم سابع اليوم السابع واليوم الرابع عشر هو أيضا سابع واليوم الحادي والعشرين هو أي رسابع فأخذ من هذا أنه أنها تذبح في اليوم في ما يسمى شادع ولما كان إذا طالت الأيام ما عدت لم تعد الأسابع بعد ذلك فليس العمدة هذا الحديث الحديث الثالث الذي فيه أن من ذبح عنه ولطخ لن تصيبه ام الصبيان الموضوع وهذا ايضا ليس عنده وصحيح ان ام الصبيان مرضا يذكره العامه انه يصيب الاطفال ويعبر عنه بانه يشبه جنون او برسمه او ما اشبه ذلك الحاصل هذا ليس بعنده الحديث الرابع تسمى باسماء الانبياء ضعيف كذلك نقول ايضا هذا الحديث ليس بعمده وذلك لان العمده تسميه النبي عليه الصلاه والسلام بقوله ولد لي الليله غلام سميته باسم ابي ابراهيم وكذلك الصحابه سموا أولادهم صالحا وسليمان هو نحوه الحديث الخامس تطبخ جذولا ولا يفسر لها عظم هذا لعل يقول انه معلول ولعل الصواب انه غير متى فقلنا انه لا يعني انما قالوه للتفاؤل بالسلامه وليس هذا العنده الحديث السادس من حديث من شاء عتاق ومن شاء لم يعتذر الغنم الأنفية الضعيف لأنني قلت إن هذا أيضا لا يفلح لمعارضة حديث أبي هريره الذي في صحيح البخاري لا ذرع ولا عتيرة فدل على أن هذا الحديث الضعيف لا يعمل به بإباحة الظرعات والعتيرة وهذا يقول ما هو السن المجي في العقيقة نقول المجد فيها هو ما يزيح الأمثية من الإبل ما تم خمس سنين والبقى ما تم سنتين إلى آخر وهذا يقول ما حكم اسم جار الله تسمى به الضغط ولا ما تزمحشري سماه جار الله اذا يظهر أنه لا بأس به أن يقصد به علما وإلا فليس المراد حقيقة المجاورة أو الجوار. وهذا يقول هل يجب تفريق شات تفريق شاتي الغلام كان أقل يوم بواحدة والآخرة بعد ستة اشهر السنة تجمع في يوم هذا هو المتال لكن لو فضقهما في يومين أو في أسبوعين فضق عليه أنه رضق عن الغلام بشاكل يقول صحيح انا نسيت أن أتكلم على التعبيد لغير الله وذلك لأنه مذكر في كتاب التوحيد في باب ما جاء باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون كتاب التوحيد أورد كلام ابن حزم هذا اتفقوا على تحريم كل اسم معبد من غير الله كعبد شمس وعبد هبل إلى آخره ثم قال حاشا عبد المطلب يقولون ان إن ابن حزم اختار أن اسم عبد المطلب جائب يجوز في الإسلام أن يسمى باسمه واستدل بأن النبي عليه السلام أقره والتسب اليه بقوله انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب ولكن الصحيح أنه ما تسمى به إلا لانه أصبح علنا وإلا فليس يقصد الإباحة التسمي له. كالتسمي بجده الآخر الذي هو عبد مناف وأحي جده هاشم الذي هو عبد شمس كل هذه أسمان سخاء الإسلام فلا يجوز التسمي بها في الإسلام وكذر ابن حزم غيره لمن أباح هذا الاسم بأنه ليس من أسماء ليس من التعبيد الذي هو تعبيد للمخلوق إنما هو من عبودية وهذا صحيح أن عبد المطلب ما سمي بذلك إلا من العبودية الزك أشهد أنه كان اسمه شيبة ونشأ في أخواله بن نجار بالمدينة ثم إن عمه المطلب بن هاشم مر به فأخذه أركبه معه ذلما المطلب هو اخو هاشم فلما قدم به مكه راى اهل مكه أن عليه اثار السفر فظنهم مملوكا فقالوا هذا عبد المطلب فعرف به ثم يقول من الملائكه انكروا ونك فما رايكم في هذا ذهب بعض العلماء الى انه ما صح حديث في اسميهنا يقول ما هناك حديث ثالث صحيح فيه تسمية هذه الملكة كل الحديث, الحديث التي فيها تسميتهما ضعيفة ولكن على ذلك لو صحيح فالتسمية بهما حتى ولو كان من الصحابة من العرب مكروحة وذلك لما فيهما من من النكارة من ونكير وهذا الكراهات لأجل ثم ماذا يقول لقد جاء في وقتنا هذا أشمالا لن لن تكون تغلف من قذل له ميلو إن وهدى اهنان ودانيه وهذه الاسماء ماخوذه من كتاب الله لما رايكم يعني في حال انا قلت ان الناس في هذه الازمنه كانهم أحبوا الاغراض في الأسماء فاشترعوا في اختيار أسماء غريبة إما لقصد الإغراب إما لقصد المعرفة والتمييز بين المسميات والأفل الأسماء الجوال لكن إذا كان انهيه علة من العلم يكره بسببها فإنه باق على كراحته فكلمة هدى وإيمان مثل كلمة خير وأثله وما أشبه ذلك تكره من باب أنه إما تذكيه وإما يسبب التشاؤم إذا سئل عنه هل هنا إيمان لا هل هنا هدى هل هدى هنا لا يقال ليس هنا هدى لأنك هنا هدى صار هنا ضلال إذا لم يكن هنا إيمان صار هنا كفر إذا لم يكن هنا خير صار هنا شر لا فيه شيء من التشاؤم هذا سبب الكراهية وإلا فالأوصر أنها للأعلى عالم يعرف بها الشخص، يقول يتفق نذر واجب وعاقيقة فليقتصر على واحد ما خصنا فإنه خص النذر صدقة خص النذر صدقة فقط هل يجيء عن العقيقة معين النذر إذا أوجبه على نفسه بحواجبه واجبا بكونه نذرا وأما الحقيقه فإنه سببها خاص فإن كان النذر على الحقيقه أو فاضح فإن يقول لله علي الله رزقني الله ونزر أن أزبح عاتين الشاتين تعينته يقول ما الدليل على مشروعية الإقامة في الأذن اليسرى ورد لي ايضا عن صحابه السلام وأنهم أذنوا فيها قالوا قالوا إذا شري الأذان هذ إقامته تابعة له أما الحديث ليس يدل على اقتصاب على الأذان إذا هذا الإنسان تغيّر اسمه هل اشترط له البشاتين لا أصل لذلك يعني لو أن انسانا غير اسمه جاز له ذلك إذا كان اسمه مثلا قبيحا واختار أن يغير اسمه إلى حسن منذ لا يذنبه حقيقة إنما الحقيقة على الأب وليس عند الاسم إنما هي للولادة عند الولادة فليحلق يحلق رأس الجارية؟ ما يحلق فمعنى أن الحلق خاص برأس الغلام يوجد عند كثير من العامة أنهم يسمون الأسماء التي فيها ذكر الله للتصريح فهذا يؤثر على الاسم مثل عبد الله يسمونه عبيد أما تصغير أسماء الله فلا يجوز وأما تصغير المسمى فلا بأس به. أن يجوز تصغير العبد في عبد الله عبيد الله سمي بذلك كثير من الصحابه وقد, وقد يقتصر على تصغير العبد يعني قد يكون هناك عبد بدون اضافه من العلماء عبد بن حميد وقد يصغى عبيد كثير اسمه عبيد وأما إذا كان مضافة إلى سنة اسماء الله فلا يصغر اسم الله ولكن يصغر فيقال في عبد الرحمن عبيد الرحمن عبيد العزيز عبيد الكريم عبيد الرحيم ولا تصغر اسماء الله تفسر اسماء الله به شيء من التصرف في اسماء الله الآن يصاغرون فيقولون في عبد الكريم كريم وفي عبد الرحيم الرحيم وقد يأخذون اسم الدال فيقولون في الحين وكذلك في عبد العزيز عزيز هذا تصرفهم في أسماء الله يصاغرون الاسم الذي هو خاص بالعبدين عبيد العزيز واشباه العزيز قال ابن عباس انها ناسخه لقول ينذر ختابه الاقامه رواه ابو داود فاذا قام به من <تصفيق> فقطع من كلهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على محمد هذا كتاب الجهاد وهو معروف ان المراد به قتال الكفار الجهاد من قسم العبادات <تصفيق> عبادة من العبادات وليأجل ذلك ألحقه الهكهاء كما هنا بقسم العبادات وذكروا أن بعض ولما اعتبره ركلاً سادساً جعل أركان الإسلام ستة ألحق الجهاد بأركان الإسلام وسبب ذلك أنها وردت في أحاديث كثيرة لن تدد في غيره لذلك أعجبها فالأحاديث التي وردته جهاد أضعاه الأحاديث التي وردته الصلاة الصوم وفي الهج والحجانك فبعض العلماء جعله مع العبادات وجعله تابعا الحج و بعضهم الاخره وجعله في اخر الكتب يعني مع القتال لما ذكروا في اخر الكتب القصاص القتل وذكروا المحاربين والمعاد وقتل الحكم المرتج يجعل حكم بهذا هناك لأن فيه قتال من يبلغ قتاله من لا يبلغه أحكاما ونحوه لكن الأقرب والأصود يلحاقه بقسم العبادة لأنه عبادة وقربة وفيه ثواد وأجر كبير وردت أحامل الترغيب فيه ذكرت فيه فتب التعريب كارياء والصالحين والتعريب والتعريب ونحن لن يلزي مثله قريم تلك الأحادي فمنها قولها صلى الله عليه وسلم لغدوه في سبيل الله او خير من الدنيا وما فيها الغدوه المسير اولا نهارا الراحه المسير اخر النهار في سبيل الله عليه هل وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لو صام يوما في سبيل النار بعد الله وجهه على النار بسبعين خريفا وثبت انه عليه الصلاه والسلام قال ان في الجنه مائه درجه ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض اعدها الله للمجاهدين في سبيله وكذلك ثبت قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشك على امتي ما تاخرت خلف ثريه لروايه انه قال ولكن لا اجد ما عليه وَهُمَّ طَعْمَا وَنَوَدِثُتُ اني أُقْتَرُ هِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُمَّ أَحْيَا هُمَّ أَقْتَرْ هُمَّ أَحْيَا هُمَّ, هم أَحْيَا هم يعني مما يدل على فضل إيهاب والقتل في سبيل الله وعنى في القرآن فالآيات فيه ووضع عليه كثيرة جدا منها قوله تعالى يا أيها النبي حذر المؤمنين على القتال وكذلك قوله فإذا لقيتم الذين كفروا فضروا الرقاب وأمر بالصبر أمر بالصبر عند القتال أمر به في قوله صلى الله عليه و قوله تعالى إياكم منكم عشرون صادرون يغلبوا مئتين إلى قوله فإياكم منكم مئتون يغلبوا ألهم ونحو ذلك وذكر الله أيضا الجهاد بالنس والنام في عده ايات فلما كان بهذه المنزله وفيه هذا الثواب والاجر انفق بقسم العبادات وجعل مما يحتسب اجره وثوابه ولكن هو مع ذلك فرن كفايه فرض كفاية على الأمة وقد يكون فرض عين في بعض الحالات كما إذا دهن العدو بلاد المسلمين تعين على الأفراد وكذلك إذا خصص الامام أشخاصا وأمرهم بأن ينفروا تعين عليهم ولزمهم وهكذا يتعين على كل من حضر الصفوف من حضر صفوف القتال لم يجوز له ان يترك القتال بل يصبح متعينا عليهم واما في غير هذه الحالات فانه سنة او فرض كفاية إذا قام به من يكفي فسقط الاسم عن الباقي كريته كما هو معلوم لأسبب منها إظهار دين الله فان القتال وجهاد الاعداء به يظهر دين الله الذي امر به والذي فرضه على المسلمين وعلوم ومشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا ورغب ولم يتمكن الإخلام ألا بعدما كما ويقول بعض صحابه جعل مصطفى جاهراً بمكة لم يجاب وقد لان منه جانب وخطابه فلما دعا هو السيف صابت بكثه له أسلموا واستسلموا وأنابوا ف دل على أن بالكتال يقوى دين الله وينتشر كذلك من فوائده وآذامه تبليغ الإسلام من القاس والداني وذلك لأنهم قد لا يقبلونه إلا بالقوة وقد يسمعون بالدين وبالإسلام ولكن ما يتأملونه ولا يتذكرون في أمره فبعجل ذلك هم رب القتال حتى يصل إليهم عن طريق الرغبة وعن طريق الغلبة ومن فوائد القتال والجهاد أجن البلاد وذلك لأن الأعداء الذين هم ضد الإسلام لا يتركون الإسلام لأنهم يعرفون أنه يسجد عليهم عقائدهم وعباداتهم وعاداتهم فهم يحرصون على أن يقاتلوا المسلمين أو ينشر دينهم الباطل فاذا قاتلهم المسلمون واذلوهم هل من المسلمون على انفسهم واموالهم واديانهم وبلدانهم فعاشوا عيشة مطمئنه وتمكنوا من عبادة ربهم يقد ذكر العلماء من عظيمه لشرعية هذا القتال وبينوا أنه لم يكن القصد منه مجرد اعتدائي أو النهمة في عراقة الدماء ولكن القصد منه مقصد صحيح وهو إظهار دين الله وتخطيل الأمن والإطمئنان للمسلمين القائمين بدين الله وأما فالأذلة على هذا الحكم وهو كونه ظرك ذاية فنظر ما سمعنا في هذه الآية ويقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ما إِذَا اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله افتقرتم الى الارض وقد استدل بها بعض على انه فرض ولكن الصحيح انها خاصه بمن هي قيل له انفا اذا قال له القائد أو الامام انشر فعين ولم يجب له التثاقل والتكاثر فاخذا منها اذا قيل لكم يعني لاعيان منكم وانشروا في سبيل الله فانشروا ثم قال في اخر الايه الا تنشروا يعذبكم عذابا اليما ووعدهم ثم قال بعد ذلك الا تنصروه لقسول عليه الصلاه والسلام فقد نصره الله الى قوله انشروا صفاتا وثقالا وجاهدوا الى اخر الايه فعرفنا بذلك ان الاوامر هذه فيها شبه الزم وفرد لكن فتدلى الشارح كما سمعنا على ان هذا الامر ليس على عمومه يعني ليس مخاطبا به كل الامه انما المخاطب به من يعين لدليل الآية الأخرى في اخر السورة وهي قوله تعالى وما كان المؤمنون لينهروا كافه ولذلك ينقذهم الذين يظهرون يقاتلون والذين يلقون يتفقهون ما كان المؤمن يظهر كافه فلولا نفر من كل فقه منهم طائفه ليتفقهوا الايه في خلاف هل الذين يتفقهون هم الذين يظهرون فيكون النفور للتعلم او الذين يتفقهون هم الذين يلقون ولعل هذا هو الاقرب ليتبقى هؤلاء الذين بقوا لأولئك يغزون وينجروا قومهم إذا رجعوا إليهم لأنهم يحذروا إذا الحسن أن فالكتال كما سمعنا فرض كفاية متى تراته ثم أثم هذا شأنه غرور الكفاية ويسن مع قيام من يكفي به للآيات والأحاديث لما حديث انس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها متسبق عليه وعن أبي عبد الحارثي مرفوع من اذبرت خدماه في سبيل الله حرمه الله على الناس رواه أحمد والبخاري وعن ابن أبي أوفى مرفوعا ان الجنة تحت ظلال السيوم رواه أحمد والبخاري هذه من جملة الحديث الكثيرة التي تدل على فضل القتال والخروج والنهور في سبيل الله. ومن أراد التوسع وجدها في كتب الفضائل وعرف منها أن هذا المقام الذي وهذا العمل وأنه أشرف الأعمال أو من اشرفها وأن شرعيته فيها أو العمل به فيها مصالح عظيمة لو لم يكن منها إلا إجلال الأعداء وإعلاء كلمة الله فلا أخبر الله بقوله ولا بقوله وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي الولي ثم يطلق على الجهاد انه سبيل الله وكلمه سبيل الله كما تعرفون الطريق الوصل اليه فالسبيل هو الطريق الى الشرك سبيل الله في الاصل كل ما يوصل الى رضاه وثوابه ولنؤمن ان الاعمال الصالحه من سبيل الله من علم هذا انه يسير عليها الى ان يصل الى ما يقصده وما يقلبه فتكون الصدقات على المساكين من سبيل الله والصيام فالكغاء رضوان الله من سبيل الله والصدق والصلاة من سبيل الله ورد أيضا النص على الحج الحج من سبيل الله كما تقدم لأن رجلا سبلت ناقة له في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج من سبيل الله فإذن لماذا اختص الجهاد بأنه في سبيل الله العلم عندما يمر بهم بالقرآن آية الجهادك في, في سبيل الله يقولون المراد به القتال كقوله تعالى وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وجاهدوا سبيل الله بأموالهم وأنفسهم إذا قيل لكم انشروا في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله كلما تمر كلمه في سبيل الله تحمل على انها الجهاد لان هذا هو الاستعمال الشرعي فكأنه خصه من العموم ولاجل ذلك جعل العلماء فساهم في, في سبيل الله حاصل باليهاد الذي من الصدقات من الصدقات الفقراء المساكين العاملين عليها المعرفة في كل المهم وفي حساب الغالمين وفي سبيل الله صحيحا سبيل الله هم المقاتلون المتطوعون دل على أنه امتاز وحصل على هذه الفضيله أنه خص بهذه الفضيله في سبيل الله فقوله لغدوه في سبيل الله او روحه المراد بها الخروج للقتال لقتال الادب وكذلك المجاهدون في سبيل الله بقوله اعدها الله للمجاهدين في سبيله وما اشبه ذلك يراد به القتال خاصه وكذلك النفقات التي يقابلها نفقة في سبيل الله تنصرف عند الاطلاق على النفقه في الجهاد وهكذا فإذا الاحاديث التي في فضل في فضل كلمه في سبيل الله فيها تفضيل القتال وقد تكلموا على كلمه الجهاد فجعلوا الجهاد مشتقا من الجهد الجهد بذل الوسع في الشرك قالوا أجهدني هذا الأمر أنه بلغ مني الوسع وفي الحديث في حديث من الوحي يقول النبي عليه السلام حتى بلغ مني الجهد ولما كان القتال هو أعلى ما يمكن الإنسان بذله من جهده أطلق عليه أنه جهاد وإلا فكل عمل فيه مشقه يستقر عليه أنه جهد وأنه جهاد لكن اغلى وأعلى أنواعه بذل النفس والمال والوقت في قتال الأعداء هذا اعلى انواعها يختص بهذا النوع من المعلوم انه يدخل في الجهاد بكل ما فيه تقوى تدي لله وسبيل الى نشره فمن ذلك الحق بذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا لانه سبيل الى اظهار دين الله وقد ينال ذلك الامر شيء من المشقه وفيه بذل جهد وان كان متواضعا فيكون من سبيل الله لكن ليس هو الجهاد عند الاطلاق الجهاد الذي هو قتال الكفار هو في الحقيقه داخل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان الامر كما يقتضي الفعل يقتضي الالزام من الأمر ومعلوم ان المقاتلين يامرون الكفار والمشركين بالتوحيد وهو المعروف وينهونهم عن الشرك والكفر وهو من المنكر وهكذا كل ما فيه وسيلة إلى إظهار الإسلام يعتبروا إذا كان فيه شيء من المشقة من أنواع الجهاد الذي قد يثاب عليه وأما جهاد النفس فيطلق عليه بعض العلماء انه جهاد وكذلك جهاد الشيطان وكذلك جهاد الاعداء الداخليين مثل قرناء السوء ونحن يطلق عليه انه جهاد ولكن ليس هو القتال الجهاد الذي يطلق عليه اطلاقا عامه واما حديث المشهور عند بعض العامه وبعض الخاصة رجعنا من الجهاد الأسغر إلى الجهاد الأكبر فهذا لا يعرف يعني لم يثبت يعني حديثا ويغذر به أو يفسر بأنه جهاد النفس ومعلوم أن الجهاد الأكبر هو قتال الكفاء لأنه الأكبر حسلا وشرع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 لما كان الجهاد يستدعي رحلة وسفرا وقطع مسافة ويستدعي بروزا وصولة أمام الأعداء وجلادا وكان ذلك من خصائص الرجال لأن النساء يلزمهن الافتنان والبقاء في الدور لقوله تعالى وقارنا في بيوت كل ولان النساء عاره فلا يبغضن امام الرجال ولان النساء وظيفتهن تدبير الشؤون الداخليه الدور من حضانه واصلاح طعام ونحو ذلك وأما الرجال فهم الذين يكافحون ويدافعون عن نسائهم وذراريهم وأموالهم وبلادهم وأديانهم وأبدانهم فكان على الرجال لكن قد يجوز للنساء النفور ويستدل على ذلك بقوله تعالى إلي لا أضع عمل عامل منكم من ذكر او انثى من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم اوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا ذكر انهم اوذوا في سبيل واخرجوا من ديارهم أوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا ما تصريحه بأول الآية هو يستطيع بقوله من ذكر أو أنثى لا أضع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى فمن كان منكم من ذكر أو أنثى هو ذي وأخرج من دياره وقاتل وقتل سبيل الله استحق هذا الثواء كذلك ورد خروج بعض الصحابيات في النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كان عملهن خاصا وهو انهن يداوين الجرحى ويخدمنا الرجال ونحو ذلك ولم يباشرن القتال يعني عند تلاقي المقاتلين قد يكون ايضا من من فائدة خروجهن أنهن يشجعن على الصبر والجهاد ويخاف أزواجهن أنهم إذا انهزموا يستولى عليهم ونحو ذلك يكون ذلك حادثا على الصبر وعلى الثبات فالحاصل أن الأصل في شرعية أنه على الرجل بهذا الحديث وقوله لكن لما لما قالت هل على النساء من جهاد نرى الجهاد أفضل الأعمال فقال لكن أفضل الجهاد يعني في حق كل الحج والعمرة وفي رواية جهاد كن الحج يعني على النساء جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة عليهن جهاد لا قتال فيه فلم يذكر أنهن إن يقاتل فذل على أنه إنما هو على الرجال دون النساء وإذا خرجنا لبعض المصالح فلا بأس بذلك وقد كان المشركون يخرجون بأموالهم وبذراريهم هو بنسائهم كما فعلت هوازن في حنين وقصدوا بذلك أنهم يصبرون حتى لا يستولى على ذرارهم ولكن ما أفاد ذلك فيهم كما هو الواقع مسلم مكلف كسائر العبادات وعن ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أخذ وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني أي في المقاتلة مستبق عليه وفي لفظ وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني صحيح أي سليم من العمى والعرج والمرض بقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وقوله غير للضرب وقوله ليس على الطعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج الآية وهذه أيضا من شروط وجوبه أو من شروط شرعيته أن يكون مسلما أما إذا كان كافرا فلا يقاتل مع المسلمين كما ثبت انه صلى الله عليه وسلم قال انا لا نستعين بمشرك لما جاءه رجل مشرك او يهودي يريد ان يقاتل معه قال انا لا نستعين بمشرك حتى لو مثلا انه قاتل لا يكون له اجر له اجر من قاتل في سبيل الله ولا يكونوا غازيا ولا مجاهدا قد رغي أن رجلا من الأنصاب من في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا يقال له قزمان وأنه قاتل في غزوة أخذ قتالا شديدا ثم إنه أحضر النبي عليه السلام بأنه من أهل النار واصابت جراحة وقتل نفسه وسألوه لما لماذا قاتلت فقال ما قاتلت إلا حماية أو محامة على بلدي أو قومي يعني لم يكن الذي له على القتال الرغبة الدينية فنهل هذا ما يقال له أنه مجاهد في سبيل الله الحاصل أن القتال والجهاد إنما يكون مثابا عليه من المسلم كذلك شرطا آخر التكليف وحده أن يبلغ إذا خرج قبل البلوغ، فإنه يحسب من الذرية. لو مثلا خرج نساء وذرية حصل المقاتل على غنيمة، فإنه لا يسهم للأطفال والذرية ولا يسهم للنساء. وكذلك الذين ما خرجوا للقتال. كالباعة والخدم ونحوهم لا يعدون من المقاتلين لا يسهم لهم وان قاتلوا احتسابا فلا يحرمون من الاجر وذكر الشارع كما سمعنا دليل اختصافه بالتكليف حديث ابن عمر وهو أنه عليه السلام ما اجازه وراه اهلا للقتال إلا بعدما تم عمره خمسة عشر وذلك بغزوه الخندق بعدما كمل ولم يجزه بغزوه احد وعمره اربع عشره يقول في بعض الروايات ولم يرني بلغته الشرط آخر وهو كونه صحيحا يعني ما يشرع ولا يؤمر به إلا من كان صحيحا الصحيح هو السالم من العاهة ومن الأعذار البدنية قد ذكر الله الأعذار في هذه الآيات التي سمعنا بقوله تعالى في سورة النور ليس على الأعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج وإن اختلف هذه الآيات هل من المراد ما المراد بنهي الحرج عن هؤلاء لكن وردت في سورة الفتح مصفحا بانها في القتال مسبوقه بقوله تعالى ستدعون الى قوم لباس شديد تقاتلون او يسلمون الى قوله ليس على الاعمى حرج يعني في القتال فالاعمى لا يستطيع ان يحوم ان يدخل وسط القتال لانه لا يرى ما امامه لا يرى ظالما مغروبا ولا يرى مرميا ونحو ذلك فهو معذور كذلك الاعرج وذلك لانه لا يستطيع مواصله السير اذا كان اعرج يمكن ان يدركه الاعداء ويمكن ان يسبقوه فلا يستطيع السيء كذلك المريض الذي مرضه شديدا بحيث انه لا يستطيع النهوض ولا يستطيع مزاوله الاعمال وصرح الله ايضا بهذه الاعذار في سوره التوبه في قوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجبون ما ينفقون حرك إذا نصحوا بشرطها بهذا الشرط اذا علم الله أنهم ناصحين بحيث أنهم لو زالوا عذرهم لقاتلوا وورد أن الله تعالى أنزل آية في سورة النساء وهي قوله تعالى لا يستوي قوله تعالى لا يستوي المكذبون القاعدون في سبيل الله يور مجاهدون لا يستوي القاعدون في سبيل الله والقائمون منكم لمن في سبيل الله لا يستوي القاعدون منكم والمجاهدون في سبيل الله ثم كان كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوب وهو أعمى فقال يا رسول الله لا أستطيع أن أقاتل فانزل الله في أثناء الآية غير أول الضرر والمجاهدون في سبيل الله غير أول الضرر فعلقت بعدما كتبها الكاتب فكان هذا استثناء لأول الضرر لا يستوى القاعدون منكم والمجاهدون في سبيل الله غير عظيم في سبيل الله فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسن وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة صدح الله بالفضل ولكن استثناء للضرر أول الضرر مثل الأعمى والمليم والأعضاء ونحن هم الذين استثنوا فيها هذه الآية ومثل غير القعدة بنوع من الأنواع واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته للآية ويجد مع مسابة قصر ما يحمله لقوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم كنت لا أجد ما أحملكم عليه فولوا عينهم تبيض من الدمي حزنا أن لا ما ينفقون ولا يجب على العبد لأنه لا يجد ما ينفق فيدخل في عموم الآية ويتعين إذا تقابل الصفان وإذا نزل العدو الزلد لقوله تعالى إذا لقيتوا فئة فذبتوا الآية وقوله فلا تولوهم الأجبار الآية وقوله قاتل الذين يعلونكم وإذا استنفقوا وإذا استنفقوا وإذا استنفرهم لقوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا بسبيل الله استاقلتم إلى الأرض وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه بكل ما انما إنما يجب على من وجد مالا يخرج به ويتجهز به فإن كان إمام المسلمين يدخل ويعطيهم اعطيه لزم من عينه واذا كان لا يجد سقط عنهم الاثم واثم التخلف فقد عذر الله تعالى في غزوة تبوك هؤلاء الذين لم يجدوا ولم يعذر الذين تخلفوا بغير عذر كما قال تعالى إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الحوالف يعني من اللوم والإثم والحراج على الذين يستأذنونك في القلوس وهم قادرون وأغنياء ومعهم استطاعة على الخروج فيستأذنونك ويقولون اذن لنا كما حكى الله عن بعض المنافقين ذلك في قوله ومنهم من يقول اذن لي يعني فقعود ولا تفتني وقال في أثناء السورة رضوا بي يكونوا مع الخوالف يعني مع النساء هذا عيب لهم رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم والبدايه الاخرى رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهذا هم بهذا فالذين يستاذنون في ترك القتال وهم معهم قدره واستطاعه ومعا هؤلاء ملومون والذين يأتون يطلبون الغزو ويقولون احملنا أو أنفق علينا ولكن لا يجدون ولا يجد الإمام ما يحملهم عليه هؤلاء أيضا معذورون كما صرح في هذه الآية بعذرهم ولا على الذين إذا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه وأعينهم تفيض من الدم، يبكون حيث فاتهم الغزو، وذلك لحرصهم على القتال في سبيل الله وعلى صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أنه يتأكد في حق من ذال عذره وتمكن إما ان يجد بنفسه مالا واما ان يجهز الامام الذين يصلحون للقتال وقد عاتب الله بعض المتخلفين بعذر حتى عذرهم بعد ذلك كما عاتب الثلاثه الذين خلفوا وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وليس لهم عذر في التخلف إلا التثاقث يقول كامل في حديثه والله لما أخبر رسول الله ما لي عذر والله ما كنت قط أيسرا مني في هذه الغذرة حين تخلفت ولكن لما لم يكن لهم عذر استحقوا هذه العقوبة حجرهم خمسين يوما وكذلك حاسب الله المنافقين الذين تخلفوا فالحاصل أن لأن جدة المال تسبب وجوب القتال إذا استنفر سمعنا أن القتال ظرض كفاية إلا على هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم الأول إذا ذهم العدو البلاد لأنهم ثم إذن يقاتلون عن أنفسهم وذراريهم والثاني إذا خصهم الإمام وعينهم خصص عشخاصة انفر يا فلان اخرج يا فلان استدل على ذلك بهذه التي قيل لكم انفروا إلى قوله انفروا خفافوا وثقالا والثالث من هذا النص تعين عليه استدلوا على ذلك جامعين آية في سورة الأمثال إذا لقيتم فئة فاهبتوا والأمر لا صالح له عن, عن وجود وكذلك الوعيد الشديد على الانهزام وتوليه الأدمار إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تؤلوهم الأجباء <تصفيق> ومن يؤلهم يوم يجنزب الا إلا متحدثا لقتال أو متحيزا إلى فئه فقد باء بغضب من الله ومعواه جهنم وعد النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من السبع الموفقات الزحف يعني مقابلة المسلمين لعدوهم إذا لقيتم الذين كبروا زحفا فعد ذلك من المودقات وسبب ذلك أنه يسبب فشالا في المسلمين وقد يكون انهزام هذا وهذا وهذا محدثا للخلال في صفوف المسلمين مما يتقوى به أعداؤهم في ذلك روم ربي الصدق في هذه الحالات يجب وباقي الحالات يكون سنه كما سنوز الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.